قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا إِن يَثْنِ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا الَّائِي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 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تُضَارُّوا الرُّحُلَ لِتَضِيقُوا عليهم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 وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ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 وَمَيْ يُؤمِ بالِلَّهِ وَيَعم الْ الصَالِحَْ يُدَخِلهُ جََّاتٍ تَجرمِ تَ تحتِهَاأَنهَا رْ خَالدينِينَ فِيهَا أَبَدَا قدَدَ أَحْسَنَ اللهَّهُ لَ رِسْقَاء